أقول لك حبيتك وخائف ملاكي جبول أنا مستحي منك أقول لك حبيتك وخائف ملاكي جبول ما هو تارفي أمري ولا دري وشغول من نتغتال عجاف وأرسلها رزق I'm gonna Aşk Ya sad ya سول رسول محتار